ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرتقى وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوه منه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 وكذلك اعترنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه ة لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم فقالوا ابنوا عليه البنيان الرب هم اعلم بهم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 لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه, يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد ز ي ن ة ا ل ح ي ا ة الدنيا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 「そして私たちはこの世を変えたのですが私 ا ちはこの世を変えたのですが私たちはこの世を変えたのですが私たちはこの世を変えたのですが私たちは ا の世を変えたのです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 ويلبسون ثيابا خطرا من س ن د س واستبرق م ت ك ئ ي ن فيها على ا ل أ ر ا ئ ك نعم الثواب وحسنت مرتفقا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 وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر من كمالا و أ ع ز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن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 ولولا إ ذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا ق و ة إ ل ا بالله إ ن تر ل أ ن اقل أ منك مالا وولدا فعسى ربي أ ن يؤتين ي خيرا من جنتك و ي ر س ل عليها حسبانا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 هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل ا ل ح ي ا ة الدنيا كما انزلناه أ ن من, من السماء فاختلط به نبات ا ل أ ر ض ف أ ص ب ح هشيما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 ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزه وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره بل زعمتم أ ن لم نجعل لكم موعدا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 وما نرسل المرسلين إ ل ا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين ك ث ر و ا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آ ي ا ت ي وما أ ن ذ ر و ا هزوا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 سألتك عن شيء بعدها شيء فانطلقا ل ت ص ا ح ب ي لدني قد بلغت من ن عذرا ا ف حتى إ ذ ا أ ت يا أ ه ل ق ر ي ة استطعما أ ه ل ه ا ف أ ب و ا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 وكان تحته كنز لهما وكان أ ب و ه م ا صالحا ف أ ر ا د ربك ان يبلغا اشدهما و ي س ت خ ر ج كنزهما ر ح م ة من ربك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 م و س و ع ن ا ج ه ن م ل ل ك ا ف ر ي ن ن ز ل ا ق ل ه ل ن ن ب ئ ك م ب ا ل أ خ س ر ي ن أ ع م ا ل ا ا ل ذ ي ن ه اسماء ا ل د ن ي ا و ه م ي ح س ب و ن أنهم يحسنون ن ص ى